Alhamdulillah Rabbil فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا فقصمنا من قضيتنا كانت غانما وما شلنا بعدها طوما اخريه فلم ما احسه بسناء هم منها لا تركقوا ارجعوا الى ما تركتم فيه فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامنين وما خلقنا السماء أم انتخلوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفستتا لا يشفعون إلا لمن اعتطى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم